ثمانية أزواج من الضَّأْنِ اثنين ومن المعز اثنين قل آذ حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وَالْأَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ مَا سَبِغَ يَرْعِيَ الْعِلْمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا, مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو أَوْ أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ ربك غفور رحيم